استمع إلى الجمل وأعدها ثم لاحظ الفرق مستعينا بالصور استمع يا أحمد استمعي يا زينب أعد يا خالد أعيدي يا عائشة اقرأ يا علي اقرأي يا فاطمة اكتب يا محمد اكتبي يا مريم